لآن ل ا ق ر آ ن الهدى ل ح م للخدمات ا ع ن ل ر ح م ا ل ي م مالك يوم د ي ن ي ا العبد ك وإياك ع ن س ت ه Thank you. اسماء ل والذي الضرعة فتعله ذ ي قد فهدى كر أخرج أحوى مثاءاً ن ق ر ئ ك فلا تنسى إلا ش ا الله إنه الحسنى 「私たちは私の手を借りてい